يلي عرضتي عنوه بدروبي العيب عيبك والذنوب ذنوبي عمتي بلينا الخفوق الممحل ولا عن العشق المهد توبي يلي, يلي جمعتي فيك ما لا يجمع لا تشبحين بوجهي المشحوبي تشتتي مثل شتات امتنا عقب صلاح وعمه الايوبي وتجمعي مثل تجمع ربعي على الشرف والرفت والماجوبي خلي عنبك يصير طولي وانتي اللي احتظنته لو سمحتي ذوبي ذوبي مثل احساسك التلقائي لقمت غازي مسمعك باسلوبي تنخبوي مثل قصايد غازي وتشعبي مثل خليل النوبي تنخبوي مثل قصائد غازي وتشعبي مثل خليل النوبي يليت في جوفي قلوب واجد عشان احبك في جميع قلوبي نعم أحبك حب ما هو عادي حب من نقص خافجي مجذوبي حب كثر ما ذقت وتحملته من شرمد في ليلي الأثيوبي وكثر ما حنا فالعرب أملنا ولا استفدنا غير بار أولوبي وأكثر من أعداء النجاح الفردي اللي على صدور الصحب عبد الله قالوبي أرجوك يا عين العديم الصافي للديل يا مني دعيتك صوبي لا جيت بنسا ما مضا وطنش تطري علي ذكراك يا محبوبي نظارتك اشيائك المركونة وسوارتك والماسك المكذوب وكتاب كل لي فهرسته عروقي وعروق كلي فهرست فهرسته مكتوبي الصدر بيتك والضلوع ضلوعك نامي على جنب السعه بجنوبي ولينقض قلبي وحن وصوت مغلوب وهذه حيله المغلوب بو عبد الله وللمتابعه عبر البلاك بيري عبر البن كود 22 70 70 7 اي